السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما قلنا من قبل قالوا تمدن عصرنا فأجبتهم هذا افتراء مدنية من غير انصاف وعدل شر وداء أمن التمدن ما نراه من المذابح والدماء أمن التمدن أن يذبح الشيخ وتستحي النساء أفغان شاهدة تكذب كل زيف والدعاة فلسطين شاهدة تكذب كل زيف والدعاة غزة شاهدة تكذب كل زيف والدعاة بغداد شاهدة تكذب كل زيف والدعاة صعد الفضاء ويا ليتهم ما صعد الفضاء صعد الفضاء ولكنهم عادوا أغبياء الدين دين محمد خير الأنبياء فاضفر بدين محمد انه بالحق قد جاء مشاهدي الكرام في بدايه هذه الفتره المفتوحه أتوجه إليكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب بحضراتكم معنا وأرحب بضيفي الكريمين بفضيلة الدكتور جمال عبد أستاذ التاريخ بفضيلة الشيخ سامي السرساوي الواعظ بالأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى وإن شاء الله بعد قليل ينضم إلينا الدكتور مازن السرساوي في بداية الحلقة أرحب بضيفي الكريمية مرحبا يا دكتور جميل يعني الصورة أبلغ من الكلام وما نراه الآن من الطهاد للإسلام لا لفئة بعينها ما تقول فيه الحمد لله والصلاة والسلام وعسول الله وربنا سبحانه وتعالى على لسان نبي صلى الله عليه وسلم يعني توشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها قالوا أم قلة النحن يومئذنا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لأنزعن الله المهابة من قلوب عديكم ولقزفن الواهن فيه قالوا ما الوهن قال حب الدنيا وكرهية الموت يبدو هذا واضحا الآن فيما يجري على أرض فلسطين يعني ما يجري الآن على أرض فلسطين هو صراع بين الحق والباطل، صراع بين الذين يريدون أن يحرروا كل حبة رمل في فلسطين، بين الذين المحصورين في في في في في, في أرض فلسطين، بين الحق والباطل، وووو بدنا نعرف من بين ما يجري على على على أرض غزة الآن من قتل وتسبيح وتدمير. لا يستهدف فقط المقاومة الإسلامية ولا يستهدف حماس إنه يستهدف الأمة الإسلامية كلها يستهدف العالم العربي والإسلامي بل يستهدف السلام العالمي ما يجري الآن على أرض غزة ليس هو قتال بين اليهود وبين المقاومة في العدد والعدة إنما هو المقاومة تقف في وجه المشروع الصهيوني أمريكي المدعوم من الدول الأوروبية والذي يمتطي ظهور المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية الهدف منها استئصال شأفة المقاومة مقاومة المشروع الصهيوني الأمريكي مش قضية بس في قضية المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير وتمزيق العالم العربي والإسلامي إذن ما يجري على أرض فلسطين هو ليس مسألة بين اليهود وبين قطاع غزة لا. ذي عبارة عن معركة يعني تجري بين قوى الباطل ممثلة في ذراعها الضارب المجرم وهو ذراع اليهود على أرض فلسطين وبين قوى المقاومة التي تستلزم دعم العالم العربي والإسلامي كله يعني كما نرى هنالك يعني أمر واضح كل لوضوح بأن هنالك تمالك دولي على استئصال المقاومة. ضرب المقاومة للمشروع الصهي أمريكي المدعوم من الدول الاستعمارية ولذلك أنا أذكر إخواني الآن ما يجري على أرض فلسطين الآن الجهاد لنصرة إخواننا فلسطين مش النهاردة من 1918 من ساعة ما وقعت فلسطين والعالم العربي والإسلام في قبضة الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والألماني واليهودي الجهاد فرض عين وتحرير فلسطين البيت المقدس أرض الجهاد أرض الإسراء والمعراج فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته ودعم الشعب الفلسطيني كما أفتع علماء الأزهر وغيرهم دعمهم بالمال والنفس والسلاح ومعاونتهم في, في خلع المشروع الاستيطاني السهيون على أرض فلسطين فريضة شرعية وضرورة حياتية يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما ما تاعوا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وربنا يقول في معرض هذه الايات ايضا الا تنصروا الا تنصرو اخوانكم في فلسطين الا تنصروا الاسلام في كل مكان الا تنصروا اطفال واليتامه والارامل يعذبكم عذابا اليما ويستد القوم غيركم الا تنصروهم فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم وكان الله وجعل أجل كلمة, أجل كلمة, أجل. كلمة الذين كفروا وكلمة صفل. الله العليا والله عزيز حكيم إذن هذا واجبنا واجب الأمة لا يعذر من ذلك أحد وذلك لازم تبقى واضحة الآن يختزلون يجب عدم اختزال القضية استاذ أحمد الآن تختزل القضية ويصورون القضية على كأنها معركة بين حماس وبين اليهود وبين الصدق لا ليست الأمر كذلك ولا بين فتح المقاومة ولا بين حماس المقاومة فتح المقاومة كانت لها دور بارز في المقاومة الموضوع الخطير إنها, إنها السراع بين فتح وحماس المقاومة ضد المشروع الاستسلامي الذي وقعوه في أسله هنا ضربوا الثوابت والآن في تمالء من أصحاب المشروع الاسلامي لاستئصال شأفة المخاوة لكن الله عز وجل لن يستطيعوا إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبان أنا ورسلي هذه القضية القضية اختزلونها أقول لك لأنهم ضربوا بالثواريخ طب ونصر سنة ستة وخمسين وسنة سبعة وستين والأردن وسوريا هل مصر أسقط صاروخا على ي... على بني يهود أو على فرنسا أو على إنجلترا كان العدوان الثلاثي على مصر وعلى الأردن وعلى سوريا على العالم عند بطن البحر بطن البقر و... و... و... و... و... وضربات أبو زعبل التي وجهت للأطفال مصر سنة سبعة وستين يبدو أن هؤلاء الأطفال كان معهم صواريخ وهم في أرحام أمهاتهم قبل أن يولدوا. يبدو أنه العذاء والكرهية لهذا الدين <تصفيق> فضل الشيخ سامي حفظك الله عزكم الدكتور جمال تكلم عن قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله ونحن في هذا الوقت من خلال قناة الناس نتكلم عن الهجرة وعن حصاد عام هجري مضى على هذه الشاشة وفضل الدكتور تكلم عن هذه الآية يعني ما سبب نزول هذه الآية وما علاقة هذه الآية بما يحدث الآن في غزة الآن الآن في هذا الوقت يعني الإسلام نزل من أكثر من 1400 عام ما علاقة هذه الآيات ولمن؟ ولمن؟ ما معناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب أعزك الله أخي الكريم وشكر الله لشيخ وأستاذي فضيط الدكتور وأجرى الحق على لسانه ونفع به الأمة اللهم أمين رب العالمين هذا المؤرخ الذي نعتز به في الحقيقة أخي الكريم إن القلب لا يعتصر ألما وحزنا لهذه المشاهد الذي رأتها العين في صباح هذا اليوم او بعد الظهر حتى قبيل خروج على الهواء بدقائق قليلة وهذا اخي الكريم يجعلني قبل ان انطلق الى الاية التي اشرتم اليها لنربطها بارض الواقع ما يجعل هذا الصمت المطبق الرهيب من الامة قادة ومحكومين للأسف الشديد على حد سواء عندما نتامل الأحداث الجارية الآن على أرض فلسطين أنا لن أتناول التاريخ للاستاذنا الشيخنا وأقدر بذلك مني ولكن أنا أنظر إلى هذه المهانة والمهدله إلى هذا الأمر الذي ما كان ينبغي أين امتي وأين المسلمون أين القادة وأين الحكومات وأين وأين إذن هي مؤامرة ليست على بقعة معينة وليست على قطاع معين إنما هي مؤامرة على الإسلام بأصلها فما لا يدركونه هنا يدرك هناك وإذا تم ذلك هناك سيدرك هنا وفي بقاء أخرى لسان حال امتي الآن بعد أن بح صوتها يا بلاد عز الفوارس فيها وتخلى عن ساحها الضرغام وبكى الإسلام لغيبة فرسانه وعلى الصوت ومثناه ولا مثنى للخيل ومعتصماه رب ومعتصماه انطلقت من افواه الصبايا اليتم صادفت اسمعنا لكنها لم تصادف نخوة المعتصمين انها اشجان اخي الكريم لو اردنا ان نسترسل فيها لا حلق ولا الوقت يفي ولكن نحن لا نريد ان نجلس ونطلق صيحات وصرخات وكلمات هنا وهناك لما يجب على الامه صغارا وكبارا علماء وعامه خاصه وعامه مسقف وغيره قاد ومحكومين على الجميع أن يؤدوا دورهم لله جل وعلا وإلا كان الحساب بين نادي ربي شديد ولا يعذر مسلم على وجه الأرض عما يدور الآن بأرض فلسطين ومن قبل العراق وغيرها اخي الكريم عندما أقف مع الآية التي اشرتم إليها إلا تنصروه فقد نصره الله ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه اليوم بالأمس في الأمس أخي الكريم كان التكالب على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بعد أن تخلت الدنيا عنه صلوات ربي وسلامه عليه ووقف الاستبداد والطغيان ووقفت قوى البطش والظلم معذبة لأحلى لأ رجال عرفهم الوجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال سيدنا بلال وعمار وصهيد لو أردنا أن نسترسل الوقت لا يتسع مجموعة من الصحابة أنا عن نفسي مجرد ذكر أسماء هؤلاء شرف لي وتزدان بهم الدنيا سبحان الله ووقفت قريش باستبدادها وطغيانها ماذا تفعل وماذا تكون مع عزل من السلاح قلت ما أشبه اليوم بالأمس اليوم أناس لا سلاح بأيديهم وإنما هي إنجاز التعبير لعب أطفال هذا كل الذي يملكونه أنا جالس في بيتي وهذا جالس في بيته وبيت يهد فوق رؤوس القوم وصغار كبار وأكفر رضع على ذنب لهم لا سلاح حملوه ولا يعرفون شيئا حتى هذا الوجود الذي نعيش فيه سبحان الله العلي القدير ولكن العداء المحكم نسأل الله العفو والعفين قلت ما أشبه ولكن أنا أرى أن هذه الآية إنما هي مبشر من مبشرات النصر والتمكين لهذه الأمة مهما ضعف, ضعف أتباع الحق أمثالنا نسأل الله العفو والعافيه وأمها شغلوا بدنياهم نسأل الله المعافية فأنا أقول إن الهجرة لتصرخ فينا بأعلى صوتها من خلال هذه الآية يا أمة الإسلام إذا ما تكسلتم عن نصرة إخوانكم بأرض غزة وفلسطين وغيرها من بقاع الله التي تضيع يوما بعد آخر يا أمة الإسلام إذا تكاسلتم عن نصرتي هؤلاء الأطفال الصغار الذين يروحون كل يوم نتيجة هذا العضوات إذا تكاسلتم عن نصرة هؤلاء النساء التي تنتهك أعراضهن لا حول ولا قوة إلا بالله وتسفك دماؤهن فاعلموا أن الله نصرهم لأنه من قبل نصر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وننظر ولنتامل يوم خرج إلى الغار من كان نصره صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه لا قوة تحميه ولا مدرعات تحيط بأرض الغار وليست هناك من طائرات وإسقاط وغطاء جو انجاز التعبير بل نتأمل يا أخي الكريم صراقة عندما كان خلف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهذه رسالة لي ولكل مسلم على وجه الأرض أخذه التخازن أو سيطره أو أكله الخوف والجب من الأعداء والترسانات والأسلحة التي يملكها القوم اليوم بارك الله فيه ننظر قليلا ما السلاح الذي كان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم هو سلاح قوي جدا لكن انا اتكلم عن السلاح المادي الذي نحن اليوم نقيم له الوزن عندهم ترسانة عندهم عندهم عندنا الذي لا يغفل ولا ينام عندنا الملك عندنا القضية تتلخص في كلمة واحدة انجاز التعبير ان نضبط انفسنا على منهج الله أن نضبط أنفسنا على منهج النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا كان هناك نصر أكيد النبي يخرج من الغار سالما غالما رغم احاطه القوم وهي قوة ظالمة باطشه ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والله كافيه عندما يقف أبو جهل اللعنة الله عليه وأمام الغار وابو بكر إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله بينما أنا اعتدل في جلستي لا أرى إلا أن عيني وقعت في عين أبي جاء ولا أرى إلا أن الرجل قد رآنا رسول الله انظر إلى قوة الإيمان الذي الأمة تفتقده اليوم أو يفتقد القطاع الكبير مننا للأسف الشديد إلا من رحم ربي لأن هذه الأمة لا تعدم الخير أبدا ولا أستطيع تعميم الأحكام لأنه يأتي بنتائج خاطئة بلا شك ولكن تعال وتأمل بارك الله فيه يا الله يا رسول الله رآنا لو مد أحدهم هكذا لمسك بالنبي ومسك بابي بكر رضي الله رسالة لهؤلاء المتقاعسين لهؤلاء الذين أكلهم الخوف والجبن من ترسانة أسلحة أقول أصلحوا حالكم مع الله تبارك وتعالى لأن هذا هو نصر الإسلام إلا تنصروه والله الذي لا إله غيره إلاّم ننصر اليوم يذهب الله بنا وسيأتي بقوم ليس كأمثالنا هذا وعد الله سنعود إلى هذه الآيات بعد التحول إلى الأستاذ دكتور جمال عبد هذه دكتور جمال يعني الآن بعض القلوب ترى وتحزن وتئن لما يقع لإخواننا في غزة هل معنى هذا أن اليهود أو الصهاينة انتصروا علينا القلوب فإن وتتوجع لأن العدو لا يغلب لقوة فيه ولكن يغلب لضعف جند الحق لا. إحنا أمة تمتد حدودها شرقا وغربا تملك ثروات العالم تملك الموقع الاستراتيجي لكنها يعني ركنت إلى الدنيا أنا أطالب الآن شعوب العالم الإسلامي قادة وزعماء أطالب الجيوش التي يعني تأكل من من من أقوات هذه الأمة رجال الأمن في كل العالم العربي والإسلامي لو عشرة فتح إحنا المفروض مش إحنا اللي نحاصر إخواننا المفروض الجبهة السورية والجبهة الأردنية والجبهة المصرية والجبهة اللبنانية تحاصر العدو الصهيوني كما كان زمان في المقاطعة والحصار إحنا أمة نملك كل الإمكانيات لكن سبحان الله سبحان الأمة في تقصير شديد أنا ما حكم الأمس. هذا التقصير في الشرع الإسلامي؟ قال العلماء من قص من خذل الأمة عن القيام بهذه الواجبات فهو مفارق لجماعة المسلمين قالت فتوى علماء أظهر في جماد 1375 هجرية 1956 هجرية كان فيها قمنت علماء هذه الأمة قالوا إنه لا يجوز التصالح مع عدو الصهيوني و و و ولا يجوز الدخول معه في مشروعات استثماريه ولا يجوز الدخول معه في شراكة من أي نوع من الأنواع وقالوا ايضا الامه مطالبه بدعم الشعب الفلسطيني على اعتبار ان هو يشكل راس الحرب في مواجهه العدوان الصهي وامريكي الغربي دعمه بالمال والنفس والسلاح لنصرته وتحرير القدس المسجد الاقصى الذي ين مش هم مش قطعت غزة والدفة كما خرج مصنوع الا الا الاستسلام الارض في مقابل السلام الارض في مقابل السلام تجوع الحرة ولكن لا تأكل بثديها دي ارض الاسراء والمعراج دي الارض التي بارك الله فيها العالمين الارض دي مش مش اي ارض دي قدية العالم الاسلامي المحورية الفتوى قالت ومن خذل المسلمين نص الفتوى عن القيام بهذه فاجبات وكسف شوكة العدو الصهيوني وتحرير كل شبر من أرض فلسطين فهو مفارق لجماعة المسلمين هذا هو نص الفتوى هذا حكم الله من فوق سبع سماوات إذن العدو يغلب لضعفنا نحن إذن نحن لعل هذه ربع ضارة تستنفر زي قصة الدرة استنفرت الأمة نعتقد لا يمكن إنسان عنده حمية وحماس يخرج علينا الآن ويقول لنا بسبب السواريخ العباسية هذا الذي يقول بالسواريخ العباسية هذا لا يحل ليس رئيسا لفلسطين ولا يمكن أن يكون رئيسا لفلسطين من الذي قال أن المخيار المقاومة وهو الحل الوحيد الآن لمواجهة هذه التحديات يجرم بينما الخيانة لا تجرم صدقاً صلى الله وسلم كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفة قال أو كان ذلك رزق قال من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف الذي يحارب عن عرضه يحارب عن أقصاه يحارب عن وطنه مسلب قال من كنت لدون عرضه فهو شهيد ودون وطنه وهو شهيد ودون ماله فهو شهيد يجرم هذا وووو على الخونة الذين باعوا وضيعوا الأمة وضيعوا فلسطين الصين فذلك أنا في تصوري الله أعلم هذا حكم الله قد جاء أكون بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلهم فشاف وذبلوا السجن إذا نحن مجال نطالب الآن كل فئة الأمم مش نطالب قادة والزعماء بس ونطالب جامعات الدول العربية التي في ظلها بعض فلسطين في جامعة الدول العربية قام السنة خمسة مع... في وقت مواكب بناء على اقتراح مي... مستر إيدن هما الإنجليز يعني أقاموها. ولا وفظ لا تفعل شيء النهاردة أنا سمعته أ... إنهم يأسفون ويتألم ما فيش حد ألتألم لهذه التصرفات هذا شيء هذا عبث ب... بقضايا أمة المصرية سعدت الأستاذ فلازم يفهم أمة يا أمة الإسلام كل الأمة مسؤولة هنا الآن يخرج الولد بدون إزنا به و... و... و... و... و... و... وكل كل إنسان يأخذ يخرج... أحيانا الجهات فرد عين على أمتنا طيب نعود أنا... نعود إلى الأستاذ آه... صدر الشيخ سامي حالة الضعف التي نراها يعني قلنا أن الله عز وجل أنزل في القرآن إلا تنصروه فقد نصره هذه الآية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بتيسع سنوات يعني هذه لبعض الناس يظن أنها نزلت في الهجرة وبعدين يجي يحتفر بالهجرة ويقرأ القارئ يقول لك إلا تنصروه فقد نصره ويربط الناس بين هذه الآيات وبين حادث الهجرة فهل هذا صحيح هل نزلت مع الهجرة أعزك الله وأصلح الله حالنا وحالك هذه الآيات لم تنسى مع الهجرة نعم إنما كانت في غزوة تبوك أعزك الله غزوة تبوك نعم غزوة العسرة نعم هذه الغزوة التي كانت بين المسلمين وبين الروم وعندما نقف ونتأمل ببساطة شديدة على أرض الواقع على تربيزة البحث العسكري مستحيل أن يكون النصر للمسلمين كما كان في قبل ذلك في بداية الإسلام في بدر وأحد وغيرها لماذا؟ لأن القوة الظالم أو القوة الأولى في العالم إنجاز التعبير يعني القوة العظمى العظمى مثل القوة ال ال رأس الأفعى الآن الأمريكيين التي تعيد تعيث في الأرض الفساد نسأل العفو والعافية مثلها تماما الآن كانت تحتل بيتي نعم وكانت تحتل, بيت سنة. سنة. وكانت تحتل بيت مجلس رأس الخيمة نعم والد الشام كلها هو كانت تحت الاحتلال كان تحت تحتل الرو الروماني نسأل العفو الروم نعم. فهذه الآيات سبحان ربي جل وعلا عندما نتأمل ونربط الحالة التي نحن فيها اليوم ب بهذه الآيات إنما هي رسالة رسالة لهذه الأمة لرجالنا كما تفضل الشيخنا الكريم أن يعي الأمة الدرس جيدا يجب علينا أن نقرأ التاريخ بنوع من التعقل والتأني والتفكر لأن الكثير من شبابنا عندما يدخل الآن على مواقع على النت ويستمع لبعض الكلمات ال التي تخذل الأمة وتضعف الهمم وتقضي عليها ناس العفو يخرج جيل للأسف الشديد لا يعي دوره ولا يعرف ما عليه تكون النتيجة هذه الحالة التي يستفيد منها العضو الصهيوني أو الصهيونية أو اللوبي الصهيوني إنجاز التعبير والعالم الذي اجتمع وأنا أقول لإخواني في يعني همسة اقرأوا التاريخ اقرأوا القرآن اقرأوا سنة النبي إذا أردتم أن تعرفوا منهم اليهود إنجاز التعبير لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هذه قضية منتهية تماما فلذلك نقول لإخواننا اقرأوا, اقرأوا دينكم بتأنيه وخذوا عظة من أرض الواقع التي مرت من نكسات وعقبات مرت بهذه الأمة على مدار التاريخ الطويل لكن أقول أسوأ فترة التي نعيشها الآن لأن جسد الأمة ينزف من كل مكان الآن فيما مضى يعني كان هناك بعض الأماكن التي تستطيع أن تقوم وتهب وتدافع وتقف في وجه هذا العدوان الآن أريني نسأل الله العفو العافية ولذلك أخي الكريم عندما نرجع إلى هذه الآية التي الكثير من إخواننا أظن أقول لهم تعالوا ببساطة شديدة يوم كانت المواجهة بين المسلمين والروم هذه القوة الظالمة التي تملك من الأسلحة ما كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم أو العدد كبير جدا العدد الرهيب ليس كبير فقط التعداد الرهيب يعني ما في مقارنة إطلاقا كان في خمس فرق عسكرية في مقابل أربعين بارك الله فيك خمس فخرق. فرق عسكرية بقيادة هراقل تخيل نعم. في قبل أربعين ألف في ستة نعم. ماذا تعب يعني يعني نعم. ممكن ننزل هذا الكلام على, الأرض على أرض الواقع. على الأرض. بصراحة شديدة الروم في هذا الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم الأمريكيين. نعم. نعم. القوة العظمى المسيطرة على العالم. هذا صحيح. وكما تفضل شيخنا يعني تخيل خمس فرق عسكرية. نعم. في مقابل ماذا ثلاثين أربعين ألف ماذا تفعل لو أن فرقة واحدة أحاطت بهؤلاء الأربعين لا أبدوهم من على وجه أود أن أقول كلمة واحدة من سامي. لو أن المسلمين الآن في أنحاء العالم بصقوا فقط من أفواههم لأغرقوا اليهود في بصاقهم بس يا أستاذ أحمد نعم ربنا قال ولو يشاء الله لانتصر منهم نعم. ولكن ليبلوا بعضكم بعض قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ع... ويشفي صدور قوم مؤمنين إحنا أدنا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا دول ناس آمنين وخدروهم ونووهم اللهم لا اليهود مش هيحربوكم مش هيحجموكم ناموا على هذه اللي وتصوروا فتح لهم معبر عشان يدخلوا لهم شوية أقوات وبعد كين يسبحوهم المشكلة خطيرة مشكلة دائما أقول المسألة والله يا فضلت الأستاذ أمتنا مستهدفة أمتنا في خطر مش فلسطين لو انكسرت المقاومة على أرض فلسطين أصبح الطريق مفتوحا لتمزيق بقية بلاد مزق العراق ومزقوا أفغانستان وباكستان والهند ودلوقتي بمزقوا الصومان ودلوقتي بأسعى لتمزيق ومزق السودان <تصفيق> الأمة مستهدفة ده الكلام قالوا جارودي من 82 وفوز طايل وحامد ربيع قال يا أمة الإسلام نحن في خطر نحن في خطر الشاهد يعني عموما هذا صدام بين الحق والباطل نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللي هدمت سوامع ونبيع وصلوات ومساج يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره في النهاية إن الله النصر نقول. نعم, نعم. نعم. و... ولذلك لنا هنا رسالة لإخواننا في الأرض المحتلة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله نعم. وتلك الأيام نداولها بين الناس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 ولينصرن الله من ينصره ان الله الخبيل عزيز انتم مشروع الشهادة هنيئا لكم نحن الجيل الجبان نحن الجيل الجبان وسوف سوف تحرر فلسطين على ايديكم أيدي فنسأل الله عز وجل لكم التثبيت <تصفيق> انتم الان ممتحنون ليميز الله الخبيث من الطيب ليهلك من هلك عن بينه ويحي من حي عن بينه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 ما أصحاب مشروع السلام أين السلام في عالم الذي يدعي الديمقراطية وحقوق باسم الديمقراطية دمروا أفغانستان منذ أول أمس شهدت امرأة تريد أن تبيع ابنتها في مقابل عدة دولارات تبيع ولدها سبع سنوات في مقابل عدة دولارات يا عالم يا إسلام يا تملكون المليارات المليارات بتاعت البترول التي توجه إلى صناديق لتسيير الاقتصاد الغربي اتقوا الله في أماتكم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إذن كل هذا هذه كلمة للإخوان الله معكم ولن يتركوا مع مالخ الله إن شاء الله ينصركم لأن الرسول بشرنا قال لا تزال طائفة من أماته ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذرهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ولذلك وقال في البيت المقدس وقال في البيت المقدس أنا طالب الآن علماء الإسلام عبر هذه الشاشة وطالبوا الصحاب مظفّر حقوق الإنسان وفي من العالم الغرب فيه ناس نصارى أصحاب أتباع عيسى وفي ناس من أتباع من دنيا يهود ناس محترمين يرفضونه. هذه الهمجية هذه العنصرية التي يتبعها والعجيبة النهاردة بيسأل مراسل احد قادة الجيش اليهودي يقول له مفروض احنا بشوفوا اللي بيحصل ده وبتعملوا ايه بعد ما تشوفوا المناظر بتاعت السيدات والقتله قال بنرجع وبنرقص وبنغني لان احنا انتقمنا منهم شيء فقدوا هؤلاء هؤلاء كما جمالة جنة شد الناس عدوة الذين يمأن يهود والذين أشركوا المسألة ربنا سبحانه وتعالى إذن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال الناس دول قاتلوهم يعذبهم الله يأديكم ويخزهم وانصروا في صدور قونا هؤلاء فلذلك أنا طالب قادة القوات المسلحة قادة الأمن القادة الزعماء علماء الإسلام فهموهم القضية يا علماء الأمة يا ملح البلد من للإسلام إذا الملح فسد والمخاطرة بالنفس مشروعة لنص الدين فما بالكم بقدس الأقداس أرض التي بارك الله فيها العالمين الأقصى في خطر وأمتنا كلها في خطر إنهم إنهم أصحاب المشروع صهيون مش مشروع لا يعني هنالك تزوير لذاكرة الأمة إنهم يقولون لكم إن القضية بين حماس وفتح وهذا ليس بحقيقة يقول لكم السواريخ العباسية يخرج علينا إنسان مسؤول يقول سواريخ عباسية وهو مسؤول و و ويتكلم عن حتى محاولة فك الحصار عن طريق السفن التي يأتيها حمر كل الإنسان يقول هذه رحلات عباسية وإن سبحان الله هذا هو ذلك لازم أن يفهم الناس تفهم الأمة الآن النزاع ليس فقط ليس بين حماس وفتح المقاومه إنما الخلاف الآن بين الذين قبلوا بمشروع المقاومة جميع الفصائل الفلسطينية والأمة المسلمة التي ترفض الاستسلام وتقبل النزاع الآن بين هذه الأمة التي حريصة على ثوابتها وتحرير مقدساتها والقدس في القلب منها وفي نفس الوقت هؤلاء الذين باعوا وخانوا وردوا بالحياة الدنيا نعم أعود إلى قبل الشيخ سامي حفظك الله يعني بشريات النصر في آية الهجرة إلا تنصروه يعني أعود إلى موقف فريق من الضحفاء حينما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بموقف الحرب مع الروم مع القوى العظمى في هذا القوى ماذا قالوا؟ أعزك الله وأصلح الله حالي وحالك أخي الكريم ما اروع الهجرة لو عشنا اخلاقياتها ما اروعها اذا عادت الامة ودرستها ووضعتها على ارض الواقع تطبيقا واقعا عمليا ملموسا هذا ما نفتقده للاسف كقطاع كبير من المسلمين ولذلك قبل ان ننطلق الى ما اشرتم الي انا يعني اصرخ باعلى صوت في اخواني في شبابنا بناتنا نسائنا كونوا على اخلاقيات الهجرة وعلى أخلاقيات صاحبها صلى الله عليه وسلم لأن ربنا جل وعلا في القرآن علمنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نحتاج الهجرة واقع ملموس نحتاج الهجرة واقع عملي في وفيه في كل امرأة على وجه الأرض تسطل جسدها بدل هذا العري الرهيب الذي نراه في شوارعه الحال العجيب المرير نسأل الله العفو والعافية إننا نقول لإخواننا تعالوا تعالوا إلى روعة الإسلام فعالوا لأن أهل الحق مهما غفروا ومهما ناموا ومهما استكانوا فإن الهجرة قل تصرخ بأعلى صوتها فينا إن نصر الله قادم وإن هذا الدين ابدا لن يندثر لن يقضى عليه لن يموت وإن ضعف أتباعه كما ذكرنا مرارا وتكرارا ولكن هو تمحيص هي تنقية ليذهب هؤلاء الغثاء أو هذا الغثاء إنجاز التعبير الذي لنفع منه للأمة والذي لا يقيم حقا ولا يخاف عليه ولا يحافظ على قيمة ولا على مبدأ فليذهب مع إدراج الرياح ليكون في ذكر التاريخ يسأل أمام ربه عن تقصيره ليخرج الله من أصلابهم من يقوم بهذا الحم وبهذا العبء الكبير إن هذه الآية عندما نزلت أخي الكريم ووقف مجموعة من الناس الضعاف الإيمان وقالوا عندما كيف نواجه الروم الروم قوة رهيبة يعني سبحان الله ارتعدت فرائص بعض الرجال وسبحان ربي ارتعد ارتعد بدن ارتعش نحن نهاجم ونقف امام الروم بقوتي وفرقه العسكريه وسلاحي وعتادي واموالي والعالم معه لا لا سبيل لنا امام نفس الكلام للاسف الشديد الذي نسمعه اليوم عبر الفضائيات وعبر عبر الصحف ونراه للاسف بعض شبابنا نعم هل عجيب عندما يقول نحن لا طاقه لنا بيهود نعم سنعود الى هذه النقطه مشاهدي الكرام مع فاصل قصير ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل انضم إلينا في هذا الفاصل الأستاذ الدكتور مازن السرساوي أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر أهلا وسهلا دكتور مازن مارك الله حياك الله الحقيقة مشاهدي الكرام كان يعني من المفترض أن نتكلم عن حصاد العام الهجري وأن نتكلم عن برامج مشايخنا العلماء الذين شرفونا بالحضور في هذا اليوم لكن ما حدث اليوم في صباح هذا اليوم لإخواننا في غزة جعلنا نتكلم عن تاريخ اليهود الأسود وعن كراهية الغرب وغير المسلمين لهذا الدين وتوقفنا قبل هذا الفاصل مع فضل الشيخ سامي وكنا نتكلم عن آية الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله يعني كنا نتكلم عن أسباب النزول وكنا نتكلم أيضا عن تربية الأمة من خلال هذه الآية سنعود إلى الحديث حول هذه الآية بعد أن نستقبل هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أهلا بحضرتك عفوا يعني أنا عاوز أتكلم أسأل سؤال بس قبل ما أسأل سؤالك انا فعلا اعذروني ان انا مش قادر اتكلم يعني عفا بجد من ساعة ما شفت الاخبار والانسان يعني مش عايز اقول حياتك احنا كلنا مخنوقين انا عن نفسي مخنوقة لما بسمع حديثكم الكلام ده طب احنا مفروض نعمل ايه يعني المطالب مننا نعمل ايه انا بحاول مع نفسي انا اتخذ مواقف بس هاي المواقف دي نفسي نبقى كلنا مسلمين حقا فعلا يعني واولهم شيخنا مش بس ان احنا لنا الكلام وحيثلنا تفاعل يعني عفوا انا في معزرة ان انا قولها الشوخنا ما قبل هذا في الحج بترغبهم للناس للحج كأن هو ده منتهى الدين كأن هو ده منتهى اللي حيوصلني الى ربي لكن التفاعل الجهاد الجهاد النفسي اجاهد نفسي واجاهد من حولي ازاي ازاي نتفاعل يعني بعض الافكار حاولت ارفحها لبعض من الشيخنا ومنهم الدكتور جمال عبد عبدالهادي وجميع شيوخنا ربنا يبارك فيهم والشيخ حازم ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي قد يكون بعض من الاسلاحة يعني غير التطوع ان احنا كنا مفروض يعني لو كان كل حاج تبرع باللي هو راح حاج به لاخواننا في فلسطين او المسلمين في كل مكان احنا احنا, إحنا كنا مش متوقعين اللي يحصل لفلسطين ما احنا متوقعين يعني ممكن والغير كده وزي ما بيقول في, في, في السودان والسودان من بعدها احنا يعني هنفضل منتظرين لغاية امتى فككوا الخليج فك بفككوا دلوقتي السعوديه بطريقة التدهور وتقدم اللي مش عارف ايه الحضاري كل ده كمسلمين حيستتتونا طب وبعدين احنا مفروض نعمل ايه يعني انا بقول دلوقتي اكتفاء الذاتي بما معناها مش عايزة اقول كلمات اتخذ بمأخذ تاني الاكتفاء الذاتي التجاري احنا نكتفي بال بالحفة ب... ب... ب... ب... ب... ب... ب... عذروني انع... لأسفة جدا اكتفاء الذاتي التجاري يعني بما معناها ما نحتاجش لغيرنا اكتفاء عربي تبادل عربي ما نحتاجش للغرب دي ممكن نهزهم بيها احنا نتحكم فيهم مش هم يتحكموا فينا وممكن فيه من الافكار كتيرة انا مش عايزة اتول ولا ادرى اتكلم في حاجات كتيرة انا بحاول انا اعملها بنفسي يعني جزء جزء محلي منه ان انا بقدر استطاعتي احاول احارب القنوات الفضائية ازاي بحاول انشرها من حولي كل قنوة فضائية تنشر الفساد اي منتج بتعرضه اعلان هي قنوات دي قائمة ايه على الاعلانات اي منتج مخلي انا لا استعمل هذا المنتج واقسم بالله انا بحاول جاهدة من اضطر غير باغن الى اذا اضطرت ما فيش كل مؤسسك اختار اقل منتج معلن عنه حتى افصد الامور منتجاتنا من من من جميع استخداماتنا اليومية لحتى افصد الامور مش عايز اذكرها انها بتمرد بطريقة سفيها جدا وتفهم جدا وعري المرأة بصورة سفيعة حضرتك اشرت إلى نقطة مهمة جدا هي نقطة تربية الصف المسلم على الأخلاق مع مراعاة مقاطعة كل منتجات العدو ده اللي حضرتك اشرت إليه بصراحة شديدة هل هي بالضبط يعني مش عايزة اقول عفوا انسوري ان انا عايزة اقولها مقاطعة. مقاطعة نعم مش عايزة سميها كده بس هي الهدف الداخلي مقاطعة لك اي منتجر وكل تاجر يتقي الله يعني انه ما يتعاملش في المنتج الغربي لحين إن نقدر ان احنا نتمكن فيهم مش هم اللي يتمكنوا فينا هم منتجاتهم عفوا الصناعات الخليجية كلها قائمه هم هناك احنا سوق ليهم الخليج بالذات سوق ليهم ان الحطات عفوا انا عايز عايز اقول على حاجة احنا مش عايزين احنا النهاردة ما احناش في مكان انه الخليج بيعمل ومصر بتعمل لا انا مش عايز كده المستهدف زي استاذنا الدكتور جمال مقال في البداية هو الاسلام هو الاسلام مش بلد بعينه انت قلت فعلا ان هم شغالين دلوقتي على تمصير البلدان يعني إيه؟ خلي مصر لوحدها ان استطاعوا هم ان استطاعوا هم يجعلوا شمال مصر في في وادي وجنوب في وادي يفعلوا زي ما يعملوا في السودان الشمال والجنوب في السعودية يريدون تمصير البلدان وتفتيت القوى الإسلامية حتى ينفردوا بكل بلد يعني بحريات يفعلوا ماذا فعلوا بالعراق قاموا بحصار العراق فترة طويلة جدا لم يجد شيئا ثم قاموا بضربه قاموا بحصار غزة وفتحوا المعابر ساعة قليلة جدا لإدخال يعني أقل شيء يمكن استخدامه ثم قاموا بسحقهم في صباح اليوم التالي نعود الى الشيخ سامي دكتور هنا نحن نطالب القاده والزعماء بتعليق الاتفاقيات بين العدو العدو لا يريد سلاما واضح ان العدو لا يعرف السلام لا يعرف الا القتل والترويع تعليق اتفاقيه كامب ديفيد اسلو وادي عربه كل الاتفاقيات المقاطعه اسم الملك فيصل رحمه الله عليه في سنه 73 امر بحظر البترول ولما راح له كسينجر علشان يقول له وكان سلاح قول قال له ان احنا مفروض يعني مش في بديل للبترول للطاقة قال له احنا مستعدين للملفز رحمة الله نرجع الى الخيام مرة اخرى نشرب لبن الابل ونأكل التمر يعني اذا عاوز يقول عالم الاسلام انتو مش فقرة واستخدام هذا السلاح البترول حظر البترول وبعدين مقاطعة العدو الصهيوني العدو الصهيوني يتلقى كثير من احتياجاته من الغزو والبترول و... وكل شيء يروح الاذهب اليه فلذلك احنا يجب ان تنتقل المقاطعة وذي زمان قبل اتفاقات كامب ديفيد العالم العربي والاسلامي وجامعة الدولة كان فيه حظرة على الدول العربي والعالم الاسلامي من ال... انهم يتعاملوا مع الكيان الصهيوني اللي هو التطبيع التطبيع والتعامل الاقتصادي الدعم الكيان الصهيوني الآن الصهيوني ده شعب فلسطين الذي يعطى له الفتاة مدعوم تدعمه الدول الغربية والصهيونية العالمية ورزيا والامريكان الكل يدعموه المشكلة مهضة احنا نفسنا موقفنا فين اللي يمليه علينا ربنا سبحانه وتعالى اذا تعليق الاتفاقيات ومحاصلة العدو ومقاطعة بضائه ومنتجاته ونطالب العالم العربي احنا اليمين اللي فاتوا عرفت ان احد الناس اعطى للبنك الدولي حوالي تلتمائة مش مصدق تلتميت مليار كانت تسدد مديونية مصر وتسدد العالم ولا تبقي مج... جائعا ولا حاجة مقاطعة العدو احنا ما طالب نعم. ما تقتلوش ما تحركوش وان كانت هذه فريضه شرعية لكن على الاقل مقاطعة العدو ولو انت تعمل تصرفات انت لا تريد سلاما وهؤلاء الذين يقتلون اخواننا ونساؤنا واطفالنا وعشان كده لا بتذكرنا بسمامة بن اسال نعم. لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وراجع وهو كان من اهل نجد وكانت الميرة لأهل قريش تأتي من نجد فقال لهم: والله لا تأتيكم حمدا بره من نجد إلا أجزاء أمر بذلك رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم. وفرض عليهم الأمر. الله العظيم، فطح. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسر في أنفسهم نادمين. فضلك دكتور مازن، هل نحن؟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 فإن هذا الذي يعني يحدث الآن كما أشار مشايخنا الأجلاء وكما رأى الناس جميعا وسامعوا يعني هذا حصاد هو في حد ذاته أيضا حصاد حصاد ما سبق من الضعف والخور والوهن وحب الدنيا وكرهية الموت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أمن قلة بنا نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليشكن الله أن ينزع المهابة من صدور أعدائكم ويضع في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت وقد استطاع أعداؤنا بكل ما أوت من قوة أن يثبت هاتين الركيزتين في قلوب المسلمين حببوا إليهم الدنيا جميعا بكل تفاصيلها بكل كماليتها صار الواحد لا يرضى بالقليل من الأمر يعني يحتاج يكون عنده كمالية فلانية والسائف يكون شكله كذا واللون الفلاني والتكييف والبتاع وأمور كثيرة جدا صار الناس يعني يقفون أمامها طويلا وما كان ينبغي الوقوف أمامها اصلا ثم كره الناس الموت يقول لك عيتني النهاردة موتني بكرة وكان هذا الأمر أثره الشديد جدا على ما نحن فيه ثم كان الحصاد ما نراه الآن ويتكرر كل يوم لكن بكمية أكبر أو أصغر الذي يجري الآن في غزة يجري مثله منذ زمن طويل في هذا المكان ويجري في أماكن أخرى من بلاد المسلمين يجري مثله في العراق ويجري مثله في أفغانستان ويجري مثله في درفور ويجري في ويجري في كل بقعة من بقاع الأرض تراق دماء المسلمين في كل مكان ويشرد أبناؤهم وتستحى نساؤهم ولا لا معتصم لهؤلاء قديما قامت امرأة وقالت ومعتصماء فجرد المعتصم جيشا من أجل امرأة واحدة كاد عرطها أن يهتك اليوم تهتك أعراض نساء المسلمين بالليل والنهار وتسفك دماؤهم جماعيا إذن هذا جماعيا رجالهم. ولا تحرك أحد نعم. أين المسلمون أين المسلمون أين ذلك العهد الذي عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إلينا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى الآن هناك عضو يبتر يقطع يداس يسحق أين بقية الأعضاء هل سيقف الأمر عند حد الشجب والغضب الشكلي الذي تمرر به المجتمعات الدولية والمؤتمرات العالمية التي يعقدونها بالليل والنهار ولا تأتي بشيء ويبقى الوضع على ما هو عليه هذا الوضع الواقعي لن يغيره إلا واقع مثله أولئك القوم يتكلمون ولكنهم يعملون وقومنا يتكلمون ولا يعملون وصار الأمر كما قال القائل لو أنني من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من زهل بن شيبان إذا لقام بنصري معشر, معشر صمد عند العريكة إن ذو لثة لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن كان وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم معذرة ومن إساءة أهل السوء إحسان كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع خلق إنسان كأن ليس هناك في الدنيا كلها رحماء إلا العرب هم أرحم الخلق بالخلق أعداءهم يضربونهم ويقتلونهم ويقرون النساء بطون نسائهم وهم يقولون معلش ادلوا فرصة ثانية لعله يثوب لرشد إن هذا العار لن يمسحه إلا الفعل القول فقط ما عاد يكفي تبعنا كلاما زمن بينه يتكلم بالليل والنهار ويتكلم الكبار والصغار والواقع لا يتغير هؤلاء القوم عرفوا السرنا هم يضربون ثم يتون يقولون والله معلش احنا اسفين حصل كان كان سوء خطا من فلان وعلان واحنا اخر مره وما يحصلش ثاني هذه السلسله اللي عرفناها من اخره حتى الاعتذار مش موجوده فضل ما عاد هناك اعتذار الان مم. الامر صار يعني بلغ السيل الزبى فينبغي ان تكون هناك وقفه اسلاميه كما اشار استاذنا منذ قليل يتولى كبرها زعماء العرب الذين هم لا هذا الامر والله تعالى سائلهم والله تعالى قال كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرع حفظ أم ضيع هذا رعية سيسأل عنها أولئك الرعاة نسأل الله أن يوفقهم وينفذ بأيديهم لهذا الأمر وأن ينصر الأمة على أيديهم هذا الذي نسأل الله تعالى لهم لكن هذا لا يعفيهم من المسألة إن لم يكن أمام الناس فامام الله عز وجل والأمثال كثيرة في وقعنا لناس قدموا لبلادهم فرفع الله شأنهم هذا الأمر وهذا الـ هذا الـ هذا القيام بحق الله عز وجل لن يضيع ابدا نحن لسنا قلة وإن كنا قلة فلسنا ضعفاء والله تعالى يقول ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم النصر لا يأتي بعده ولا بعتاد ولا بقوة ولا بتعالفات ولا بتعاقدات إنما يأتي النصر من الله فإن أدينا شرط النصر الذي شرطه الله علينا في كتابه فقال سبحانه إن تمصروا الله ينصركم المحتاج من هذه الامه كبيرها وصغيرها حاكمها ومحكمها شيء واحد فقط نصر كلمة. الله قالها الله في معرض الكتاب قال انت تنصروا الله قال ولا ينصرن الله من ينصر انصروا الله انصروا الله. انصر الله كل واحد بما يستطيع من يستطيع بالسلاح فبالسلاح اهل الحل والعاقد الزعماء ان استطاعوا ذلك فذلك واجب عليهم ان لم يستطيعوا فبغيره وهناك اسلحه كثيره لا يستطيع ان يكون سلاحا سلاح اللي هو السلاح ال ال ال العسكري السلاح كثيرة جدا سلاح المطلول نافع في, سبق في 73 وفي غيره عدم التطبيع مع الدول التعاون هناك سلاح التطبيع هناك اسلحه عدم البيع والشراء معهم بالضبط المقاطعه الاقتصاديه والقاطعه السياسية نوجه نداءنا كل نوجه نداءنا الى جميع حكامنا نذكرهم بالله عز وجل أنه لا يجوز شرعا أن نتعامل مع اليهود لا في بيع ولا في شراء هل من المعقول أن يقوموا بشراء المواد التي يصنعون بها أسلحتهم وذخيرتهم ثم يوجهونها في صدور إخواننا هذا ما سيسألنا الله عز وجل عليه النصر من عند الله نعود إلى الشيخ سامي في مسألة إلا تنصروه فقد نصره الله ده مثل واقعي نعم. قلنا أن فريق من الصحراء تخاذل نعم. وارتعدت فرائسه نعم. فماذا حدث اعزك الله واصلح الله حالي وحالك كنا قبل الفاصل وقبل اخينا ما يحضر معنا قلنا ما اشبه اليوم بالامس والليله بالبارحه هؤلاء الذين في غزوة العصرة بوك والذين نزلت فيهم الآيات التي أشرنا إليها والناس يربطون بالهجرة وما علاقة لها بالهجرة من قريب وما من بعيد وقفت الضعفاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وارتعدت فرائصهم وقالوا لا طاقة لنا بالروم هذه القوة الغاشمة الظالمة التي تسيطر على العالم آنذاك مثل الأمريكا الرأس الأفعال الآن وأنا يعني أبشر إخواني والأمل كما أشر شيخنا دكتور لا يفقد أبدا في الله جل وعلا مهما طال الأمد إن شاء الله سبحانه وتعالى ولكن نحن نحتاج أن نأخذ بالأسباب إنجاز التعبير وقالوا لا طاقة لنا بقوم أنا أقول أبشر أن هذه القوة الظالمة الغاشمة الوحيدة التي تسيطر على العالم الإسلامي الآن سرعان ما ستكسر بفضل الله لأنه لكل شيء إذا ما تم نقصان بفضل الله جل وعلا وقفوا وقالوا لا طاقة لنا بقوم نفس الكلام الذي نسمعه الآن للأسف الشديد من تخذيل رهيب جدا في القنوات الفضائية كثير منها عبر الجرائد نقرأهم حتى شبابنا عندما يقف ويرى الترسان العسكرية لليهود وغيرهم يقول لا لا ما استطيع ان نواجه القوم نحن ينبغي ان نؤثر السلامة ينبغي ان نكون هناك اتفاق ينبغي ان نفعل اذا نضرب على رؤوسنا وتستباح اعراض بناتنا ونسائنا وتبقر البطون ويذبح اطفالنا الرضع وتهدم البيوت تحت اسم الديمقراطية وغيرها ثم نقول لا طاقة لنا بالقوم لا نحن نقول لإخواننا انظروا إلى ما حدث في الغسرة في غزوة تبوك ماذا تم ماذا حدث هل هزم المسلمون وكما أشرنا في صدر الحديث وبدايته خمس فرق عسكرية إنجاز التعبير أمام كم أمام كم 40 عشر ألف عشرين ألف مئة ألف لا يصل العدد إلى هذا بأي حال ما زاد على أربعين ألف بارك الله فيك كانت الهزيمة الساحقة للروم الذين تغطرسوا في الأرض أنا أقول لإخواننا اليوم بفضل الله جل وعلا إن نصرنا الله وحققنا شرط النصر نصرنا الله جل وعلا أعود إلى الأستاذ الدكتور جمال عبد عبدالهدي رسالة توجه إلى زعماء الأمة الإسلامية يعني الحقيقة أن الأمة الإسلامية مرة أخرى أذكر بفتاوى علماء الإسلام ان نصرتنا لاخواننا مش بس على ارض فلسطين على ارض السودان وعلى ارض افغانستان وكل مكان تراق فيه دماء المسلمين فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك احد وكسر شوكة العدوان يعني ال ال انا اريد اذكر قادة عالم العالم والاسلامين ان ما يجري على ارض فلسطين مش هو نزاع بين اليهود وبين حماس إنما الفلسطينيون يواجهون المشروع الصهي الأمريكي الذي يستهدف كسر المقاومة الإسلامية في العالم الإسلامي كله والوقوف في وجهه فريضة شرعية في رقاب الأمة كلها بداية بقادتها وعلمائها وزعمائها لا يحضر من ذلك أحد ولدينا الوسائل أولها المقاطعة تعليق الاتفاقيات بيننا وبينهم سحب السفراء لازم يعرص للعدو والتوقف التوقف عن تبرير جرائم العدو الآن تبرر جرائم العدو عبر الفضائيات يقول أصلي خلاف بين حماس وبين فتح والسبب لا ليست كذلك لا خلاف بين حماس المقاومة وفتح المقاومة الخلاف الآن بين فتح وحماس المقاومة في صف وبين أصحاب أصله الذين ضربوا الثوابت وداسوها بالأقدام لازم أجهزة الإعلام تظهرها الشيء الآخر من القضية مش قضية الثواريخ العب... اللي يقولون العباسية قادة أو زعماء يعني لا تدعوا أهل البلاطي يعني يخدعون الأمة ويعبثون بعقولنا القضية مش قضية ثواريخ عباسية وكذا طب في مصر العدوان الثلاثي على مصر 56 وخمسين كانت مصر بتضرب صواريخ على أرض المحتلة؟ عدوان سبعة وستين على مصر الذي كانت تدعمه أمريكا كان في صواريخ بتطلق من مصر على الأرض المحتلة؟ سنة ثمانية واربعين ما الذي حرك الجيوش؟ مذابح يافا وحيفة المذابح اللي جرت النهاردة دلموز دي قاسم ودير ياسين تتكرر بس كانت زمن كام؟ ثمانية واربعين وسبعة واربعين وستة وتلاتين والأمة كانت فيها عافية من دونها لذلك أنا بعتقد. كل العالم الآن ينظر إلى علماء العالم ويجب أن ننفض أيدينا لمنظمات دولية ولا جانعة الدول العربية ولا منظمة مؤتمر كل هؤلاء هم يقفون يجتمعون ويقررون و... النهاردة بيقول له متى يجتمع جمع الدول العربية في 48 ساعة القديمة مصيبة عظيمة الأمة تسبح وتنتهك حرماتها ويخرج علينا من يخرج عليكم بضبط النفس من يضبط نفسه التي يضرب بالدوائر ألف 16 ألف ستاشر، وسلاح المحرمة دوليا هو ده اللي يثبت نفسه، وإلا المسكين المصيبة عظيمة، الذين يقتلون، هل شاهدتم المنظر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نظر للكعبة، وقال ما عزك عند الله عز وجل ولد ممرئ مسلم عزوا على الله منك، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن للإنسان حرمة. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رباقا بعض أيها الناس إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في بس فيها حرمان الذي يقوم عليها عوز رجال اشاوس ناس باعوا نفسهم لله وما اللي ربنا قال انفروا خفافا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذه رسالتي لقادة العالم مش بس القادة والزعماء والجند والصحفيين يا صحفي لا يجلس الأجهزة على مفضل الأستاذ والمذابح شغالة يزيع الأغاني الهابطة والرقصات الخليعة والمستسات هل هم عندها عندها إحساس بما يجري على الأرض فلسطين هذه النقطة كنت سأتكلم فيها مع الأستاذ دكتور مازن رسالة وجهة إلى أفراد الأمة هي رسالة مفتوحة هذا الحمل ينبغي أن يحمله الجميع ده. كل إنسان على قدر طاقته من يستطيع أن يساهم بماله فليدفع مالا من يستطيع تكلم بلسان عربي فصيح ويتكلم ويبين الحقائق ويذهب الشبهات لأن كثير من الناس حال بينه وبين التفاعل مع هذه القضية هذه الشبهات إن هذا خلاف داخلي بين الفلسطينيين وهم الذين أوقعوا بأنفسهم الضر ولأولا خلافهم بينهم ما كان يجري هذا فنفر هذا كثيرا من القلوب عنهم قالوا يستاهلوا وهم لعونوا كلام الأول في فين بغي أن يكون هناك توضيح من كل صاحب قلم جريء. لا يخاف إلا الله عز وجل لا يأسره مال يأخذه من هنا أو هناك وليس مستاجرا لاحد يجب على كل من يقوى على الكلام أن يتكلم وعلى الفعل أن يفعل وعلى الدفع أن يدفع هذا جهاد بالمال وبالنفس وباللسان وبالقلم وهذا الذي أمر الله تعالى به في قول تنصر الله نصر الله تعالى يكون بهذا كيف ينصر الناس ربهم يقيم حقه يقيم حدوده يتقون الله عز وجل يطيعون, يطيعون أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقدمون مراده على مراد غيره ويكونون عبادا له حقيقيين عبادا ربانيين عندئذ ينصرهم الله عز وجل لسنا بحاجة إلى أكثر من ذلك من يشوش ويقول أن نحن متأخرون ونحن ضعفاء وفي ذيل القائمة نحتاج مئة ألف عام حتى نصير في مثل قوة إسرائيل وقوة أمريكا هذا ضعيف النفس وضعيف القلب نحن لسنا في حاجة لشيء من هذا أصلا الله تعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكان عدد عدد, عدد أصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وكان الكفار أش أكثر منهم ما كان مع الصحابة في بدر إلا فرس أو فرسان ما كلفنا فرس الله في فرسان. هذه النقطة ما لا نستطيع قال وأعدوا لو ما استطعتم ما تستطيعون فالمسألة ليس الأمر يعني الذين يضيقون على الخلق ويربطون هذا الأمر ب... بر... بأربطة عالية يقول لما نوصل لكذا نبقى نعمل كذا، نعم. لما نبقى عالم متقدم، لما نسرع الصاروخ نحارب، لما نقدر عالم مش عارف نعمل في لا، هذا كله هذه كله هذا كله كلام تثبيط وتحبير، يخرج من نفوس مريضة وعيبة، تخاف من أنفسها، أستغفر الله تعالى سعى. وحتى لما استطع فضلت الوسائل المشاعر الإنسانية، صلاح الدين لما كانت قص يقول كان كالوالدة التكلا، يطوف بين الأطلاع يقول يا للإسلام كان عزوفا عن الطعام والشراب. ويقولوا له لي يا صلاح الدين قال كيف يطيب لي لذة المنام والطعام والشراء وبيت المقدس محتله هذا هو هذا هو امام المسلمين ويقول ابن شداد انه أيام طويله قبل الفتح ظل لا ياكل ويشرب أقداح من الدواء قبل الفتح ولم يهدأ له بال حتى تحرك بيت المقدس وتحررت بعد 91 سنه وده يعطينا س... بس لازم يوجد الجيل المجاهد نعم. لازم الأمة يعني نحتاج إلى وحدة الصف يا أستاذ أحمد الأمة الآن إحنا أمة خير أمة أخرجت للناس وحدة الأمة فريضة لا يحل لنا أن نتفرق لا يحل لنا أن يبدو أ... أ... أ... وحدة القيادة والانتحان بالقاعدة وتبني قضايا وحدة... الأمة وحدة القيادة فضلت الشيخ سامي الان وانا اطالع بعض الفضائيات وانظر الى الاخبار وجدت ان بعض الضعاف يقومون ببث روح العداء بين افراد الام مش عشان انا مصري او احنا قاعدين في مصر او احنا بنحاب بن الحكومة لا لا لا احنا نتكلم كلام وكان بعض الناس يقول لك اصلي مصر اعتطت الضوء الاخضر لاسرائيل ان تفعل بغزة ما فعلت نقول لهؤلاء وامثلين ماذا نقول لهم عزك الله وأصلح الله حالي وحالك ألتقد خيط الحديث وطرفي من ما ختم به فضيلة الدكتور إن هذا التفرق وهذا التشرذب مرفوض شرعا بل على الأمة أن تعي قدرها ومسؤوليتها وعلى الأفراد وعلى المثقفين كل يقوم بقدر إطاقته ويبذل الوسع ويستنفذ ويترك الأمر لا بعيدا عن بث روح الانهزامية هذه أنت السبب أنا السبب نحن الآن في مواجهة عدو واحد نحن الآن في مواجهة مصيبة تستبيح دماء الأمة هل نسى هؤلاء المسلمين؟ لا أدري أين عقولهم إنما هؤلاء القوم ذو مصالح أرادوا أن ينفذوا من خلالها لتحقيق مآربهم إضعاف عام للأمة المسلمة قضاء على الشباب الذي هو ثروة الامة الحقيقية حتى ينفض يده من القضية كما اشار اخوي الكريمين اعزك الله يعني القلب لا تفاعل مع هذا الفلسطيني او مع الذي بالعراق او مع افغانستان لانه هو سبب الذي اتى لنفسي بهذه المصيبة لا نحن نقول هؤلاء اتقوا الله فالكرسي لا يدوم والدنيا لا تدوم والمال الذي ستقبضونه ربما لا تنفقون منه خردلة واحدة يجب علينا كأمة أن نؤدي دورنا دورنا ببساطة شديدة حتى نعذر أمام الله سبحانه وتعالى إن لم يتحقق النص على أيدينا فعلى أبنائنا على هذه أجيال ستخرج من أصلابنا على الأقل نعذر أمام الله اليوم أنظر أخي الكريم الى ذوي الاموال في البلاد الاسلامية الذين يملكون الرأسمان لاقتصاد انجاز التعبير ينفقون ملايين الدولارات مليارات الدولارات لقنوات فضائية تهدم الاسلام صباحا مساء تقضي على القيم وعلى الاخلاق اولى بهذه الاموال ان تجهز بها جيوش اسلاميه وام تعد العده التي امر بها الله ونبيه صلى الله عليه وسلم وامرنا بها في القران واعد لهم ما استطعتم من قوه وانظر الى الى كلمه قوه سبحان الله اي قوه تناسب لأن الذي كان يناسب في عصر النبوه لا يناسب اليوم نسال الله العفو والعافيه انظر إلى الآن التي تنفق بسخاء على الملذات والشهوات ونحن نعتذر نعتذر عن ماذا وماذا سنقول لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون هناك شعور عام شعور عام ليس تصرف فردي مني ومنك ومن اخي الكريم واخر في بلد آخر لا شعور إسلامي عام أن هذه السلعة هي لعدونا وكل من نصره لو أن حياتي متوقفة عليها لا أخذها أموت دونها ولا ولا أقربها لا وأغرس هذا في ولدي إذن شعور عام أخي الكريم وفضيلة الدكتور لما أشار إلى سمام رضي, سمام رضي الله وارضاه الذي رأى النبي لم يطلب منه هذا صلى الله عليه وسلم النوءة تقفلها نعم جدا. النبي لم يطلب هذا وهو القائد وفي حالة حرب لا أقول في حالة سلم في حالة حرب والحكمة ضلت المؤمن حيثما وجدها التقطاع الرجل رأى أن عليه دور أعلن إسلامه وجد ان هؤلاء القوم الذين اخذون الطعام من بلده يحاربون اخوانه ويقتلونه اذا بماذا بماله لا ادى دوره فمنع عنهم حتى يادن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هذا دور كل مسلم اليوم نحن الآن للأسف الشديد سوق في العالم الشديد نأخذ هذه ملأت بيوتنا وملأت ديارنا وملأت أسواقنا للأسف الشديد وإخواننا يذبحون بأموالنا ويضربون بها ولا نسألن عنها أمام الله تبارك وتعالى مشاهدي الكرام انتهى وقت الحلقة في النهاية أود أن أشير إلى سمع ذرة الكلمة الأستاذ أحمد فضل بك بس فرغنا لقادة مصر أنا طالب رئيس جمهورية مصر العربية ونحن جميعا أنا أنا عديت السبعين من سنة وانت عديت دخلت في تمامين دولاتي أنت تقدم شيئا تنتفع به بين يدي الله عز وجل وناشدك الله الذي لا إله وناشدك الرحم أن يظل معبر رفح مفتوحا ورفع الحصار عن إخواننا ووقف التطبيع مع العدو وفرض الحصار من الأردن ومن سوريا ومن لبنان على الكيان الصهيوني عشان تعود الأمور مجراها الطبيعي أنا أعتقد مصر دائما هي صاحبة الدور ما تمكن العدو من العالم العربي الا لما خرجت مصر من كامب ديفيد مصر ظلت لا للتطبيع لا للصلح مع الكيان الصهيوني لا للاعتراف بالكيان الصهيوني ظلت طيلة سنوات طويلة لغايه سنه 78 مصر هي التي وقفت في وجه المغول والتتار وجه ولذلك العالم كله يشعر يستشعر دور مصر ولذلك أنا أو طالب برئيس الجمهورية مصر العربية أن ينصر هذه الأمة وتكون له هذه الـ الـ الـ الـ الـ اليد عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون أسأل إلا الله من سبحانه وتعالى حلو. أن يوفق قادتنا إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا قادتنا هل لا وقفتم والتحتم هل لا نظرتم في تاريخنا لقد استطاع العدو قديما. أن يفرق بين قادة أمتنا وأن يفعل بهم الأفاعيل فالدور لا بدآت إلا منفق وننظر ماذا يريد الله مشاهدي الكرام الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء أن يقيض الله لامتنا قادة ينصرون الحق ويدافعون عن الحق سعدت بكم في هذه الأجواء المشهونة بهذا الغضب الذي لاحظتموه في قلوبنا جميعا من جراء ما يفعله الصهاينة بإخواننا أيها الصهاينة سنزداد حبا في أقصانا ونزداد تمسكا بمقدساتنا يا أهل فلسطين سنزداد حبا فيكم ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءكم في نهاية الحلقة أود أن أرحب بضيوفي الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ تاريخ الإسلامي والأستاذ الدكتور مازن استساويس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر كلية أصول الدين وفضيلة الشيخ سامي استساوي الواعظ بالأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى سعدت بكم هذا محدثكم أحمد صبري ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.